كاذواجك الاثي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك منا اساء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك